「そ هدنا الصراط المستقيم ص え ا ط الذين な ن ع م ت عليهم غير ا ل م をかなえることに夢をかなえることに夢をなととな